بسم وَالَّذِينَ مُبِينُونَ وَأَقْلِي مَنْهُمْ لَمْ مَا يَنْحَوُونَ فَضْلُ اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ العظيم. مثل الَّذِينَ كنت أريد ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيز مثل القطر الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ Yeah.